بوك تو يتمش بير. واحد وسبعون واحد وسبعون بيرشي استمك إرادة شيء إرادة شيء ني تريدون؟ ماذا تريدون؟ Futbol oynamak mı istiyorsunuz? هل تريدون أن تلعبوا كرة القدم؟ هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ Arkadaşları ziyaret etmek mi istiyorsunuz? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ İstemek يريد, يريد. است لا أريد أن آتي متأخررا لا أريد أتية متأخررا أاجتمك لا أريد أن أذهب إلى هناك لا أريد أن أذهب إلى هناك أريد أن, أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن أذهب إلى البيت أريد أن أبقى في البيت أريد أن, أبقى في البيت. <تصفيق> أريد أن أكون لوحدي Urid li burada Burda kalmak mı istiyorsun? Hel turiyel bıkaa huna? Hel turiyel Burda mı yemek yemek istiyorsun? Hel turiyel an Burda mı uyumak? استيوسون. هل تريد أن تنام هنا؟ هل تريد أن تنام هنا؟ يارنيولا، شكمك هل تريد أن تغادر غدا؟ هل تريد أن تغادر غدا؟ يارنا كدر، كالمك ما؟ هل تريد أن تبقى حتى غد؟ هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ فتوري يارن م؟ أدامك استيارسونس هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ ديسكويا م؟ جتمك استيارسونس أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ سينمايا mı gitmek أتريدون الذهاب إلى السينما؟ أتريدون الذهاب إلى السينما؟ باستانية mı الذهاب إلى المقهى؟ أتريدون الذهاب إلى المقهى